تِبْهَاءَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَجْعَلُ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ أُلْنَا غَرِيبٌ قال الملأ من قوم فزعون ان هذا ذاتاهر العليم اريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاجرا يَطُكُ كُلَّ سَاحِرٍ عَلِيمٌ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا دائما ان تلقيا وان ما ان نكون نحن الملقي قال الق فلما القوس حروا اعينا الناس واسترهوهم وجاؤوا بسحر الناظيم